مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاء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 يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره هل على تجاره تنجيكم من عذاب اليم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 وَأُخْرَاهُ حِذْبٌ هَـآَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار